ما مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعشاب. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعون Olyan, mint a száraz, és